بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 استنارا ساتيكم منها بخبر ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تسطعون فلما جاءهن وديا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 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء إِن فِي تِسْعٍ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 طِيقَ الطَّيرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ, قالت نملة يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغايبين لا اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاياتيني بسلطان مبين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 ان لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قَالَ سَنُنظُرُ أَصَدَقْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي وُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 وكذلك يفعلون وانني مرسله اليهم بهديه فنظرت بما يرجع المرسلون فلما جاء ఎసులై మెన కలెమిునేవి మిఫని అల్లహు శం ఎమ ఎని అల్లాహూరు ఎల్ بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينه بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم ذلله وهم صادرون قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال افريتم من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم مما قامك واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك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 قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَذَرَتْ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلُهَا وَكُنْ المسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رات فحسبت فلجتا وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ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 قالوا تقاسموا بالله لبيتاه نه واهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون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 ఇ కు కుమ్ూ నజలహువ దూని నిస బల్ కౌము త జలూన్ సమక నవబ కౌమిల్ల قالوا الا ان قالوا اخرجوا اللوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله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 الله خير أم ما يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به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 امَن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض االههم مع الله قليلا ما تذكرون ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الههم مع الله تعال الله عما يشركون ام من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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءَنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ أُعِدَّنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين امسروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن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 وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُعَاءَ إِذَا وَلَّوْمُ دَبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مسلمين واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُّون حَتَّى إِذَا جَاءُوا قال اكذبت باياتي ولم تحيطوا بها علما ان ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون